اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العليا من الجنة، والدرجات العليا مِنَ الجنة من الجنة